اسمع طلبة العلم معنا الآن باب في المصالحة باب المصالحة ومعنى المصالحة إزالة الخصوم والخلافات بين الناس طب ما هذا موجود في القضاء صحيح لكن ما الفرق نعم نعم هذا فرق لكن إزالة الخصومة بالتصافي والتراضي لكن حكم القادم فوش, إيه؟ فوش تصافي ولا تراضي في الزام واضح قولنا بالتصافي والتراضي اذا نعدم في حكم المصالحة من الإلزام كما في قصة من لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين ولم يرضى يا فلم يلزمهم يا صلفة الحلم أين أنت اللهم أجرني في مصيبة قل نعم صحيح قصة مغيص وبريرة لما أعتقد بريرة ورفضت العودة الى من الى مغيس فالنبي صلى الله عليه وسلم تدخل كماذا كشفيع للمصالح بينهم صحيح فلم ترضى من برير قصة الزبير والرجل في السقاية واضح لما اختلف في ماذا في السقية فالرجل لم يرضى يبا اذا ليس في حكم ماذا المصالحة من الإيه؟ من الإلزام قولنا التصافي والتراضي فهي تقوم على التصافي والتراضي وفي ذلك معنى أن فيها من شرط النزول عن بعض الحق يعني إذا لا تتم المصالحة إلا على شرط ماذا؟ بين وبينك مشكلة في المال لك علي دين وأسأل الله السلام لكم أجمعين ولي فجئت تطالب بالمال فاحتكمنا إلى رجل صالح قال ما معك من المال قلت أنا ما معي من المال إلا ماذا إلا يعني نصف فتقول إذن أعطيه النص ترضى بالنصف وتنزل عن بقية الدين فيقول نعم فيقول إيه نعم يبا هذه تسمى إيه؟ مصالحة. تمام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ضعوا وتعجلوا طيب يبا علمنا الآن معنى معنى المصالحة وفرقنا بينه وبين ماذا وبين القضاء واضح مساله نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي لا ما كانش قاضي بدليل انها قالت له ماذا او تأمرني او تشفع يا رسول الله فلما قال لها ماذا بل شفيع او بل شافع يبا لم يكن حكمه ماذا ملزما تمام إنما كان حكمه على سبيل ماذا التراضي وإنهاء الخصومة وطلب المصالح نعم مفهوج إلزام لم يكن فيه الإلزام نعم بس ما كانش فيه إلزام في الأصل تمام ده هذا متى نأتي له, له بعد هل حكم لغنة المصالحة أو حكم المصالح يعتبر ملزما أم لا لكن ما كان فيه من الأصل من إلزام واضح طيب قلنا يبقى المسألة المسألة في وجوب المصالحة وقد دل على ذلك الكتاب والسنة من قول الله تبارك وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه وكذا قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وكذا قوله تعالى أمي أمي البرق ما فيه ما تكسر عليه فلا جناح عليهم أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وقولوا تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وأما دلة السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خير ينمي من النماء ولما اخرجه لما اخرج البخاري من حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين يوم الحديفين وقوله عليه الصلاة والسلام في السناء على الحسن رضي الله عنه قال لعل الله يصلح بينك أو يصلح بك بين فئتين عظيمتين من المسلمين ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة يوم لما كان في ماذا من الإصلاح بين من بين بني سلم ولما أخرج أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجتي ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلا رسول الله قال إصلاح ذات البين قال وفساد ذات البين هي الحارقة هي الحارقة ولما أخرج الإمام أبو داود حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حراما تحرم حلالا عذرا او احل حراما ولما صح عنا به هريره رضي الله عنه أن رجلين تنازعا في المسجد فأصلح بينهما محمد بن المنكدر فقال أبو هريرة من أصلح بين سنين استوجب ثواب شهيد و وللإجماع الذي نقله أهل العلم على أن الصلح بين المسلمين مشروع قلت وقد دل النظر الصحيح على مشروعية الصلح لما يترتب على الصلح من مصلحة سأتكلم عن هذا أمهل وأمهل. أنت لو تأملت الأدلة كابقة لو وجدت أن معنى الإيجاب في بعضها ظاهر كيف يترك صلاة الجماعة يتركها لماذا وهي واجبة هل يتركها لسنة طيب يتركها لماذا لواجب قولوا تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم هل هذا الصلح مشروع ولا واجب واجب لأنه قال فأصلحوا أمرا ثم لو نظرت إلى عاقبة هذا الصلح أنه يفضي بين ماذا أنه ينهي بين المسلمين مقتلا وكل ما منع حراما فهو ماذا فهو واجب واضح فالأدلة التي معك في أدلة ظاهرة في إفادة الوجوب وفي... أو هذا كان سؤالك أصلا أنا أدل وفي أدلة ظاهرة في ماذا في إفادة المشروعية قولي الصلح جائز إلا صلحا ماذا إيش معنى الجواز هنا المشروعية ولا, ولا معنى الوجوب قد يرتقي إلى الوجوب إذا كان صلحا يؤدي إلى إعادة حق إلى من إلى صاحبه منع أسرة من التشر تمام منع أسرة من التشر ولذلك لا تتعجل علي بارك الله فيكم لا تتعجل علي يبقى قلنا ماذا نقولنا اتكلم في المعقول ما قلنا في المعقول أم لأتامر ما كلكم لكم اسمه من مصالح شرعية من ذلك طول أمد الفصل في القضايا في المحاكم مما يؤدي إلى مصالم ومآس نعم لأن طول الفصل ممكن يضيع ماذا حق امرأة تظل في المحكمة سبع سنين كامل لا هي زوجة ولا هي ماذا مطلق رجل له على رجل حق شرع مال لسبع سنين كامل اقل ما فيه ان هذا المال قيمته ماذا قوته الشرائية ماذا ضعف لو عشرة الاف قني من عشرين سنة صارت العشرة الاف اليوم ما تقدم وما تؤخر فيما يريد أن ينتفع به يبقى هذا هو أول شيء طول الفصل في القضايا ثاني ما يترتب على الصلح من إنهاء الخصومات التي قد تتسبب في التشرد الأسري وتفكك المجتمع وزيادة الخلافات المالية بل وتمتد حينا الى الدعاة وبعضهم البعض مما يؤدي الى مفسدة التجريح والتشهير على المنابر والإساءة وضياع وقت المسلمين وذهاب مصلحة خطبة الجمعة حتى تصبح خطبة شخصية لا خطبة شرعية دينية قلت وعلى هذا يترجح لنا أن الصلح أقرب الى معنى الوجوب منه الى معنى الاستحباب ويتأكد هذا بما اغتفر الاسلام في امر الصلح من ترك الجماعة ومن ماذا من ترك الجماعة وهي واجبة بين عارضتين ومن ماذا ومن الكذب وهو محرم وهو محرم ومن تبديل الوصايا يعني جزء الوصي على وصية معينة أن يبدلها لأجل ماذا الإصلاح بين مسلمين يعني لو رجل دلوقتي كتب وصية عندك وهذه الوصية فيها كتب ربع ماله لحضيقة الحيوان يجوز لك عند إذن أن تفعل ماذا؟ أن تجعل هذا الربع لأقارب الفقراء يجوز أن تبدله لأن لو أن هذه الوصية نفذت بهذا الشر أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى خصوم أقل شيء أن أولاده يلعنونه في قبره لكن لو أنك بدلتها إلى الربع لفقرائه من أقاربه أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى تواصل أسري والترحم عليه وكذا يبقى هذا يدل على أن معنى الوصي أقرب إلى ماذا؟ إلى الوجوء تمام؟ كذا قلت ولما ترتب على الصلح من إنهاء الخصومات والنزاعات حتى قال الله تعالى في آية الحجرات فأصلحوا فجعل الصلح حقنا لدماء المسلمين وإنهاء للحروب بينهم هل ستقول مشروع بعد هذا استقول ستقول سنة قول يا عرف طيب ماشي سمي لي حالة لا يجب فيها الصلح هم والدعاوى إذ لم تقيم عليها بينات فأولاده أدعياء أنت لم تضبط القول حتى تتكلم اضبطه في رأسك أولا ثم تكلم حتى تنزل إلى ساحة النزال وحجتك بيدك لا يحسن أن تدخل مضاربة بلا رمش ما قلت لك سم لي مسألة عرف سم لي مسألة غير على مذهبي على مذهبي أنا ما تكلمت في الإجام أنا تكلمت في وقوع الصلح منه أصل تمام لأن وقوع المصالحة بينهما تؤدي إلى ماذا إنهاء الخصوم وإنهاء البغض وهذه المصالحة ستقع في النهاية بإلزام ماذا؟ بأن لما النساء وقعت من المصالحة فلم ترجع سيرضى من مغيش وتنتهي المصالحة وتنتهي المشكلة طيب قلنا ثانيا إيه؟ من له فأصلحوا بينهما والطرح لا يكون وصل من ذلك هذا التوجيه تراه صحيحا لا أنا بسأله ممكن أن تتكلم لهم طيب اسم يقول بأن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتروا فأصلحوا لا يجب الصلح إلا عندما تصل للحالة بينهم إلى حالة الاقتتال يعني لو الاثنين بيتراشقوا مع بعض تراشقا إعلامي تمام فطائفة كذا تقول عن طائفة كذا أنها طائفة إيه كذا دي دولة كذا والذي دولة كذا نتركهم حتى يقع هذا هو الجواب لا بأس اضحك الله وسنك بما ضحكت القول ها على مذهبهم يا بني انت تخلط بين الاصل والفرق انت رايح فين انا بتكلم عن الوجوب من حيث الاصل واضح انا بتكلم عن الوجوب من حيث الاصل ولكن قلت بان المصالحة حكمها ليس بماذا ليس بملزم لانها قائمة على ماذا اصلا على التراضي تمام وسيأتي في المستقبل معنى ان حكمها يلزم حينا ما ولكنكم قوم تستعجلون. فين كنا حقنا لدماء المسلمين كذا اقول بان الله تبارك وتعالى نص عليه هذا النص العزيز في كتاب الله في غير آية ومثل ما احاطت به السنة من هذه الإحاطة والعناية فهذا أقرب في معنى الوجوب واذكر في هذا أن الله تعالى شرط أن يكون المصلح حكما أن الله تعالى شرط أن يكون المصلح حكما وأن الله تعالى جعل من صفات الذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة أنهم ماذا أنهم مصلحون تجعلها صفة لخاصة عباده بما يكون بينهم من الصلح والمصالحة وهذا صلح الحديبية وما كان وراءه من الخير العظيم حتى وصف في القرآن بأنه الفتح المبين ويتأكد هذا بما يفضي النزاع القضاء إليه من تأخر الحقوق وتعطل المصالح فلما كان في الصلح من دفع هذه المفاسد كان الى معنى الوجوب اقرب وكيف ينسى التاريخ وهو لا ينسى ما كان من بركة الصلح على المسلمين وهذه الخصوم التي كانت وهذه الخصومة التي كانت بين أفاضل المؤمنين والتي زاهبت بسببها دماء عزيزة والتي زاهبت بسببها دماء عزيزة من دماء الصحابة فجاء صلح الحسن ليجعل من عام الصلح عاما ماذا؟ عام الجماعة عام الجماعة ونبذ الفرق وبالنظر الى تلك المصلحة يقن الصلح الى معنى الوجوب اقرب وان لهم التناوش مكان فعيد واضح كان الصلح الى معنى الوجوب اقرب قلت والقول بالوجود هو المختار لما ترتب على الصلح من نشر الود وخلق العفو والمسامحة لأن الصلح قائم على إيه لك مئة خوز خمسين وإيه وتراضى يبقى, يبقى في نوع من هذا من العفو والمسامح صحيح وهذه اخلاق حس عليها الاسلام حس وجوب حتى قال وليعفو وليصفحو كل ما أفض إلى واجب فهو واجب فضلاً أنت تسأل عن لو صح هذا لو صح حديث الفتنة ملعونة لكن لا شك كلامك صحيح مع مع حذف طبعاً إيه؟ هذا الحديث الضعيف من مضضة الجلف لكن فعلا لأن فعلا في فتنة قائمة بين مسلمين لأن في المصالحة من قطع الفتنة هذا يقوي معنى الوجوه هسامع طيب ما هذا كله مما يفضي إليه الصلح من إنهاء الخصومات تمام؟ يبقى إذن نحن انتهينا من المسألة ليه؟ قل هو جائز من حيث قبول حكمه، تمام؟ يجوز أن تقبل حكم المصالحة على شرط ألا يحل إيه؟ من حيث قبول الحكم، لأن حكم الصلح ليس إيه؟ ليس ملزماً، أنا صلحت بينك وبين صالح. على أن تأخذ منه خمسين إنهاء للخصوم فأنت قلت لا ليس هذا بحق ولم ترضى بهذا لك هذا صحيح كنت أنا بالأمس في مشكلة من هذا ولم يرضى الخصوم بالحق رأوا أن لهم حقا زائدا قلت لهم خلاص اذهبوا إلى القضاء ونلتقي بعد عشر سنين على خير تمام صحيح ممكن هذا كل هذا أقرب في معنى الوجود طيب تعالوا بنا مسألة قواعد المصالحة قواعد وآداب المصالح في قواعد بتقوم عليها المصالح الودي ما نيسخر قائدة فيما سمع الآن من أدلة ها؟ أم لنسمع منكم إلا الاستشكالات والاعتراضات والتعقب قول يا هذه تجبر السابقة آه. ممكن غير هذا شرط مم. هذا فعلا من اقوى شروط استحباب التنازل عن بعض ليه؟ كما في حديث ضعو وتعجل لان الصلح لا يقوم الا على هذا الاصل ليه؟ لان حكم المصلح ليس ماذا ليس ملزما فبالتالي صلاة ليس ملزما لابد ان يقوم إيه؟ ذلك نزعته مشكلة قريبة فكان القضاء بالحق لبعض الناس قلت وفي نهاية القضاء على إن على أنك إذا بعت هذه الشقة التي صارت لك حقا أن ترضي من هؤلاء وهم أخواتك على كل على كل حال تمام فبعد أن خرجنا قال هذا ملزم قلت الأمر كله ليس ملزما لكن أرى أن تلتزم به تمام أرى أن تلتزم إيه لأن من شرط المصالحة أن تنزل عن بعض عن بعض الحق أو من قواعدها. لا شك طبعا لا بد أن يكون عدلا لأنه أذن له بالكذب بالقص إن ليس إيه؟ هذا فهم جيد يا رجل آه. نعم غيره. نعم. طبيعي هذا يكون على علمه هذا شيء جاي ان من قواعد اداب المصلحة تعليل الحكم ما يسمونه قانونا فرج القانون افضل اليوم ما جاء طيب فك حسيات الحكم لان بهذا تطيب النفوس وترض فعل يعني كنا في مسألة قتل قديما قبل ست سنوات كان الخضاء بخمسين ألف، ما عند أقل من الدية هي هو قتل شبه عم، لما حصل ماذا أمران؟ الأول أن المقتول ضرب القاتل ضربة على على رأسه تمام؟ في هذه الضربة تستوجب ماذا؟ تستوجب القوة صحيح؟ ثانيا بعد أن ضرب المقتول أخذوه إلى المستشفى ودفع ثلاثين ألف إيه لعلاجه ولكن قدر الله فمات فكان القضاء بخمسين ألفا دون الدية طبعا لماذا لوجود إيه؟ أمر القود ولوجود أمر ماذا ال ال ال العلاج والطب واضح يبقى إذن لابد فعلا في الصلح من تعليل الحق يبقى نقول آداب وقواعد المصالح الأول على المصالحة تقوم على أصل وهو النزول عن بعض الحق وقد شاهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا صحيح يا حبي ضعوة تعجل حديث حسن من؟ طيب راجعني به لأن علم به أنه حسن ضعوة تعجل من مشروعية وضع بعض الدين للتعجل به وكذا ما وقع في صلح الحديبية من نزول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فضل حقه والصحابة في العمرة وحقه في من ايه في من اسلم ويشهد لهذا قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق شوف كلمة يوفق في هذا المعنى لأن التوفيق فيه معنى ماذا أن هذا ينزل وأن الآخر إيه؟ ينزل وفي كلمة يوفق من التوفيق بينهما مما دل على النزول عن بعض الحق الادب الثاني او القاعدة الثانية التي يقوم عليها الصلح ان يكون الصلح قائما على تحقيق العدل لقوله تعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ولقول الله تعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هو أقرب للتقل ولقوله تعالى وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ولو كان ذا قربا ولأصل أن الإسلام لا يقر ماذا؟ لا يقر الظلم ولا يرضى به وقد حرم الله تعالى الظلم وحرمه على نفسه الأصل الثالث الذي يقوم عليه الصلح أن يحل حراما أو يحرم حلالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احرم حلالا او احل حراما من حديث امر ابن عوف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط الأسر رقم كم الرابع أن يكون القائم بالصلح عالما فقيها عدلا حكيما وذلك لقول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ولقول الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين فوصف الذين يمسكون بماذا بالكتاب وهم اهل العلم واهل الفقه بانهم مصلحون هذا الاصل رقم كم الرابع الاصل الخامس ان يقوم الصلح قائما على اساس رد المظالم الى اهلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون اليه وانما انا بشر اقضي بينكم بنحو ما اسمع لعل أحدكم ألحنوا بالحجة من غيره فأقطع له إنما أقطع له قطعة من النار ولقولي تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الأصل رقم كم السادس سرعة إنقاذ الصلش وإنهاء النزاع والخلاف يدل على هذا ما جرى في وقائع مصالحات الرسول صلى الله عليه وسلم كما في ماذا كما في خلع جميلة بنت ابي ابن أبي سلول بنت ابي ابن سلول قال لها تردين علي حديقتها؟ قالت نعم قال اقبل الحديقة وتطلقها تطلق نعم ممكن وان كانت هنا الفاء شرطية تمام ولما في ذلك من مصلحة من انهاء الخصومة وتجنب ما يكون من تصاعد الخلاف والنزاع مما يؤدي الى نطاق الى نتائج سيئة كم فالاصل السابع سماع بينة المدعي والمدعي عليه لأن هذا هو الأصل كما وقع في مصالحات النبي صلى الله عليه وسلم من قول المرأة له ولكني لا أطيق العيش معه اسمع طلبة العلم لعل اكتفي بكم بهذا القدر في هذه الليلة ان شاء الله تبارك وتعالى لأتم في الاسبوع المقبل يعني يوم الاحد باذن الله تبارك وتعالى ولعلنا ان انهينا هذا الباب ننتقل ان شاء الله تبارك وتعالى الى باب اخر ولكن لعلّي أتمّ فائدة هذا الباب بذكر ماذا بعض وقائع المصالحات الودية، وذلك لماذا؟ للاستفادة منها عند تطبيق ما يسمى بالصلح والمصالحات الودية. لينتفع بها بعضكم لأن الحاجة في المجتمع اليوم صارت ماسة جداً. إلى المصالحات الودية بين المسلمين وبعض من بعض لما ينجم الآن بينهم من مشاكل كثيرة ما وأختم الدرس بعده تنبيهات الأول لعلي وأقول لعلي إن شاء الله تبارك وتعالى أنهي التصحيح قبل يوم الأحد وإن شاء الله تعالى أوز عليكم الجوائز يوم الأحد مع إن شاء الله تبارك وتعالى صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى فأنا أقول علم ولذلك أقول إن من يعرف غائبا قد حضر ال ال الامتحان فعليه أن ينبيه للحضور إلى يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى واضح؟ أترى أبي بكر لم يصح موقوفا نعم قلت هو مقطوع على بكر ابن عبد الله المزن تمام وبكر ابن عبد الله المزن ليس صحابيا وما أضيف للتابع فهو ماذا مقطوع هذا أولى من نسبة النتيجة. طبعا إن شاء الله تعالى خطبة غدا بمسجد القبيلة ان شاء الله تبارك وتعالى وموضوعها مع الدرس السادس عشر في سلسلة الإسلام في المعترك ولعل الموضوع إن شاء الله يكون تحت عنوان وإن جندنا لهم الغالبون مناقشة لشبه تعرض اليوم فلما أنتم على الحق لماذا أنتم هكذا في زيل الأمم ولماذا أنتم أيها المسلمون معذبون في كل مكان من أرض الله ولماذا تؤكل الأراضيكم ودياركم في كل يوم والحق منصور نعم الحق منصور وهذه شبه عرض بعض قساوسة النمسا على الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تبارك وتعالى قال طالما أنتم على الحق فلماذا تجوعون ونحن نطعم لماذا تجوعون ونحن, ونحن نطعم لماذا انتم منهزمون ونحن منطفرون؟ فان شاء الله تعالى سيكون الجواب عن هذه الشبه في الغد مع هذه السلسلة المباركة التي عنوانها الإسلام في المعترك ان شاء الله تعالى. تمبيث درس الغد إن شاء الله تعالى بعد العصر إن شاء الله تعالى بمسجد الدعوة بمكانه إن شاء الله تعالى وزمانه وإن شاء الله تعالى الدرس غدا ونستدرك ما فات من الحصص الاسبوع الماضي ان شاء الله تعالى اما درس السبت فهو مؤجل الى حين والذي سيحل مكانه الى حين هي محاضرة ان شاء الله تبارك وتعالى مفردة تكون غالبا خارج القاهرة ان شاء الله عز وجل من باب طبعا الدعوة الى الله ونفع اخواننا الذين لا ينتفعون بنا خارج القاهرة وإن شاء الله تعالى محاضرة السبت المقبل ستكون الشرقية بإذن الله تبارك وتعالى فين؟ إن عاد لو عاد رب الله المستعان لعله يعود إن شاء الله تعالى هناك مشروع كذا ينتقل إلى مكان آخر لعل هذا المكان يعني إن شاء الله تعالى يكون قريبا بإذن الله تبارك وتعالى فندرس فيه هذه الكتب سنكمل الكتاب الجماعة ممكن يكون هذا المكان في مثلا وهذا يعني طيب يعني طيب, طيب. يعني. اعلم اعلم, أعلم. طب ان شاء الله تعالى طيب ان شاء الله تعالى دعي الامر الى نوع من النخاش والمشاورة وخدمة لك لأن لا يتخذ مثل هذا القرار في دقيقة والأمر للمشاورة معروف إن شاء الله تعالى هذا هو التنبيه بالنسبة لدرس السمت أما بالنسبة لدرس التفسير فبقيت لنا محاضرة تاني في السيرة محاضرة تاني مفقد ونبدأ إن شاء الله تعالى درسا في التفسير سائلا لله تبارك وتعالى أن ينفع به بإذن الله عز وجل ووفق الله تعالى المستعان وبيه التوفير منبه على درس البخاري شرح صعي البخاري في يوم الأربعاء وهذا درس مهم ومهم جدا من طبرة العلم يعني طبعا أولا في شرح صعي البخاري ويكفي هذا أن أقول للتنبيه على أهمية الدرس مع درس الاثنين في ميدان العتبة حول المسائل المستحدثة المستجدة في الفقه ما يعرف بفقه النوازل او فقه المعاصر ونحن الان في دراسة مسائل نقل الاعضاء ما يجوز منه وما لا يجوز ودرس الثلاثاء تعلمون انهم في قبيلة مع فرقة الخوارج ودرس الخميس اليوم ان شاء الله تعالى في شرح كتاب الحدود ونحن الان مع حد السرقة ان شاء الله تبارك وتعالى وعليه اترك لكم الوقت لتتمكنوا من الذهاب الى المسجد وقل لهم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم